ما ظنتم أن يخرجوا ظنو أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأنتهم الله فأنتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم.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 ذلك بأنهم شاق الله رسوله وَمَنْ شَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَمَا أَنفَقَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ الرُّسُلَ عَلَى مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ومن الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ونضبانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 وَمَنْ يُلْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوث رحيم ألم ترئن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحداً أبداً وإن قمتم لنا ننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا تصدعا من خشية الله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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هم الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى